واللهَّهُ جَعللَكم مِ بُيوتِكُ سَكَنَ وَجَعَلَلَكُم مِنْ جُلودِ الْأَامِ بُيوتَ وَجَعَلَلَكُم مِنْ جُلُودِ الْأَعامِ بُيوتَ تَسْتَخِّونهَا يَوْمَ الضَعَنكُم وَيَوْومَئِقامومَتِكُم وَمنِنْ أَصْوَافِهَا وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حين وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُم مِنْجِبالَالِ أَكْنَ نَو وَجَعللَ لَكم صَرابِي لَ تَقِيكمُ الْ الحَرَّّ وَسَرَابِيلَ تَقكم باسَكُمْ كَذَلِكَ يُتّ نِعْمَتَهُ عَلَْكُم لَعَكُم تُسلِْمون فَإِن تَوََّ فَإِ مَا عَلَكَ الْ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 قولوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعوا من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَأَظَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ